<متة> <متة> <متتع Alliance في Gh> لا تقل هم قساء في الفؤاد قد رساه إنما العزم طبيب للأسى هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح إن آمالك شراق الصباح. أخيت الرجال أهل صدق واعتدال فرأيت الخل ينجي من ضلال واستعنت بالكتاب والدعاء المستجال فوجدت الهم يمضي كسران كما حياتي واعتقاضي بالمزيد Through <imitation> you. أحمد الرحمن ربي ذا الجلال الحبان الحكمة والاعتدال وهداني دين عز وكمال كي يلاقي جنة فيها ظلال جنة فيها ظلال جنة فيها ظلال, جنة فيها ظلال